الناس اجمعين وكلنا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين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 وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ر تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون